النشرة الإخبارية يظنون البلاد بلا حماة تعالوا وانظروا جيشا يبادوا فحارب ما تشاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت السابع من شهر ربيع الأول لسنة 1439 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. أكثر من خمسين هالكا ومصابا من المرتدين بينهم مسؤولون بهجوم استشهادي في جلال أباد ست عمليات استشهادية تضرب جموع الرافضة المشركين شمال غرب بيجي هلكا ومصابون من الجيش النصيري والميليشيات الرافضية بصولة على ثكناتهم في قرية العشائر شمال البكمال البداية من ولاية خراسان وبفضل الله وحده انطلق الأخ الاستشهادي علي الخراساني تقبله الله نحو تجمع للشرطة الأفغانية المرتدة ومسؤولين في مدينة جلال أباد بنانجرهار فتوسط جمعهم وفجر سترته الناسفة فيهم فأوقع في صفوفهم أكثر من خمسين هالكا ومصابا ولله الحمد من جانب آخر فقد قتل مفتش وعنصران من الشرطة الباكستانية المرتدة وأصيب ستة آخرون بتفجير عبوتين لاصقتين في شارع حياة أباد في بيشاور وفي ولاية صلاح الدين وبفضل الله وحده، وبعد التوكل عليه انطلق ستة من فرسان الشهادة الإخوة أبو آدم الشامي وأبو سارة العراقي وأبو قحطان العيساوي ومصعب الكربولي وأبو مصعب العراقي وأبو حماد الشامي تقبلهم الله نحو أرتالي وتجمعات الجيش والحشد الرافضيين شمال غرب بيجي حيث استهدف الاستشهادي الأول بعجلته المفخخة رتلا للمرتدين قرب قرية صبيحة ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد منهم وتدمير ثماني آليات الربعية الدفع وجرافة في منطلق الاستشهادي الثاني ضاربا بعجلته المفخخة رتلا للحشد الرافضي على طريق السكريات عقبه استشهادي آخر ليفجر عجلته المفخخة بمن نجا من المرتدين ما أدى إلى هلاك وإصابة عدد منهم وتدمير العديد من الآليات العسكرية وانطلق الاستشهادي الرابع بعجلته المفخخة نحو رتل آخر قرب قرية أم العروك وفجر عجلته في الرتل موقعا منهم العديد من الهلكة والمصابين بينما فجر الاستشهاديان الخامس والسادس عجلتيهما المفخختين في رتل للمرتدين قرب منطقة وادي الثرثار وكانت نتيجة العمليات المباركة، سقوط العشرات من عناصر الجيش والحشد الرافضيين، بين هالك ومصاب، وتدمير العديد من الآليات العسكرية، في حين وقع رتلاني للحشد الرافضي بحقلي الغام قرب قريتي أم العروك وصبيحة البدو، كما دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة مع قطعان المرتدين ولله الحمد، أما في ولاية الفرات، فقد انطلقت مجموعة من جنود الخلافة نحو مواقع الجيش النصيري وميليشياته الرافضية، في قرية العشائر شمال مدينة البكمال، حيث دارت اشتباكات هلك على إثرها عدد من المرتدين منهم خمسة قنصة وأصيب آخرون كما استهدفت مفارز الإسناد ثكناتهم في القرية بعدد من قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة ما أدى إلى تدمير آلية ولله الحمد وفي ولاية الخير شن جنود الخلافة هجوما على مواقع الجيش النصيري قرب قرية دوير نسأل الله الفتح والتمكين يأتي هذا فيما تم تدمير دبابتين قرب قرية صبيخان إثر استهدافهما بصاروخين موجهين ولله الحمد أما في ولاية ديالى فقد قتل ستة عناصر من الجيش الرافضي بتفجير عبوة ناسفة في مدينة الوقف شمال شرق بعقوبة ولله الحمد أخيرا إلى ولاية كركوك حيث قتل عنصران من الحشد الرافضي خلال مواجهات قرب قرية بطمة شرق الحويجة ولله الحمد وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين أكثر من خمسين هالكا ومصابا من المرتدين بينهم مسؤولون بهجوم استشهادي في جلال أباد ست عمليات استشهادية تضرب جموع رافضة المشركين شمال غرب بيجي هلكا ومصابون من الجيش النصيري والميليشيات الرافضية بصولة على ثكناتهم في قرية العشاير شمال البوكمال وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الدين منطقنا الزناد هنا قبر الطغاة وكم دفنا وكم غاز من الباغين بادوا يظنون البلاد بلا حماة تعالوا وانظروا جيشا يبادوا